شرفة يتنفس منها القلب كلما حاصرته الهموم وخنقت أنفاسه نور من لزمه أضاءت سماوات روحه وسمت إلى العلياء ميثاق طمئنان غفل عن الاحتفاظ به الكثير بشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. استغفر الله. استغفر الله. في راحة <تغفر> الاستغفار جاء رجل إلى الحسن البصري. فقال له يا إمام نشكو جذب أراضينا يعني ما في مطر قال استغفر الله وجاءه ثاني قال يا إمام نشكو الفقر قال استغفر الله وجاءه ثالث قال يا إمام ما عندنا أولاد قال استغفر الله قال أحدهم للحسن كلما طلب منك أحدهم طلبا ردت عليه نفس الجواب فقط الاستغفار قال نعم ألم تقرأ قول الله؟ فقل تستغفر ربك إن هو كان غفارا يرسل السماء عليكم دعارة ويمندكم بأموالهم وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات. لأن ذنوبنا تحول بيننا وبين مطلوباتنا فإذا استغفرنا أعطانا الله مراداتنا الاستغفار أقرب طريق إلى الواحد القهار الاستغفار أحسن سبيل إلى العزيز الجبار من أراد رزقا أو شأن شراحا أو صحة أو مالا فعليه بالاستغفار وأعرف بعض الأخوة مدمنين على الاستغفار دائما وأبدا حتى صارت لهم عادة والذكر كما قال القاضي صاحب روضة السنين قال الذكر أوله كلفة وآخره ألفة أستغفر الله من قول بلا عمل وطاعة جرة الأقدام للعفن أتوب لله من ذنبي وأسأله حسن الختام بأن ألقاه في عدني حسن الختام بأن ألقاه في عدني يا